يا صاحب الهم إن الهم من فرج لا تجزعن عننا إن الفارج الله إذا بليت فثق بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله بسم الله الرحمن الرحيم الف لا أم ميم أحسب الناس أن يترك أن يقول آمن وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالامثل يبتل الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة اشتد عليه البلاء وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء ولا يزال البلاء بالعب حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة عباد الله لا بد من الابتلاء لا بد من الابتلاء لأهل الإيمان ولا بد حينها لا بد حينها من الصبر والثقة واليقين برب العالمين. لكن لماذا الابتلاء قال أهل العلم لأمور عدة أولها تطهير الصفوف كما قال الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ومن حكم البلاء أيضا تربية المؤمنين ففي الابتلاء نضج وتقوية للصفوف وسقل للمعادن كما قال الله وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وكما قال الله وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ومن حكم البلاء أيضا رفعة الدرجات ومضاعفة الحسنات وتكفير للسيئات فيخرجون من الابتلاء كيوم ولدتهم أمهاتهم فالذنوب عباد الله لازمة للبشر فمن رحمته تعالى ابتلاهم وتعاهدهم بالبلاء من حين إلى حين لتتحطى عنهم خطاياهم بالصبر كما قال صلى الله عليه وسلم فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة وإن كان الصبر ضرورة لأهل الإيمان فهو أكثر وأشد ضرورة للرسل والأنبياء ومن سار على طريقهم من الأتباع الصادقي قال الله لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أشد هؤلاء ابتلاءا قال بأبيه وأمي لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد حصر في الشعب عذب أصحابه مات أبناؤه طعن في شرفه وعرضه مؤامرات لاغتياله أخرج من دياره ومع هذا يردد ويقول أفلا أكون عبدا شكورا ثم صبر الأتباع الصادقين من بعده كما قال الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم وقال الله عن أكبع الأنبياء فكأي من نبي قاتل معه ربي كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب من والله يحب الصابرين اللهم اجعلنا منهم عباد الله بعث عمر برسالة إلى أبي موسى قال فيها اعلم أن الصبر صبرا أحدهما أفضل من الآخر الصبر في المسيبات حسن لكن الصبر عما حرم الله أحسن الصبر في المصيبات حسن لكن الصبر عما حرم الله أحسن لا بد أن تعلم رعاك الله أن الحال لا تدوم على وثيرة واحدة فما من بلاء إلا وخلفه فرج والعكس بالعكس تأمل في قوله تبارك وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مختال فخور، فلا بد أن يعلم المبتلى أن الفرجات لا محالة، فالمصائب والبلاء أيام معدودة، ثم لحظات ثم لحظات وتنجلي. كان محمد بن شبرمة إذا نزل به بلاء قال سحابة صيف ثم تنقشع، لكن قبل أن تنقشع لابد من الصبر والثقة واليقين برب العالمين. قال بعض السلف أفضل العبادة انتظار الفرج. من الذي بيده مفاتيح الفرج يا صاحب الهم إن الهم منفرج لا تجزعن إن الفارج الله إذا بليت فثق بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله وحتى تهون عليك المصيبة عبد الله انظر إلى مصاب غيرك آدم عانى المحن إلى أن خرج من الدنيا أخرج من الجنة وتاه في الأرض وقتل هابيل قابيل وبكى نوح ثلاثمائة عام وصبر على قومه ألف سنة إلا خمسين عام وأخذ الطفان ابنه ولم تؤمن زوجته ثم ألقي في النار الخليل ووضع ابنه وزوجه في واد غير ذي زرع ثم يأمره الله بذبحه ثم هو يصبر ويحتسب وبكى يعقوب حتى ذهب بصره وقاس موسى من فرعون ومن بني إسرائيل ما قاس وعيسى بن مريم لا مأوى له إلا البرار والصحراء ومحمد مطارد في الغاب قاس الفقراء وقتل أصحابه هذا حال الأنبياء وهم أشد الناس حبا وثقة بالله عباد الله ما تمضو به بلادنا اليوم من فتن ومصائب وأهوال جسام تحتاج إلى صبر وثقة ويقيم برب العالمين وأنه لا يأتي من الله إلا خير وأنه لا يأتي من الله من الله إلا خير سحابة طيف وستنقشع وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فردد وكرر وادع دائما اللهم اجعلنا ممن إذا أنعمت عليه شكر وإذا ابتليته صبر وإذا أذنب استغفر اللهم احبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون